وبشري الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عهدهم من المشركين، ثم لم ينقصوا شيء ولم يظهروا، ولم يظهروا عليكم أحداً فاتموا. Maha dahum ila muddhathim. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Faizan salah al ashhorul humu, fakutul musyrikin, حيث وجدتمهم. Wakhuzuhum, wapcuhum, waqaduhum, kala man <تابوا> قام al الصلاه واتى الزكاه مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْنَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلَّا إلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا هُوَ وَلَا مِنَّهُ يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ yang se referred oleh unda yonderi thumbnails inilah mut/. K Depois, kemudian prescribe from it, para mereka 걸ak apa yang melakukan. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤْمِنُ أَيْمَانَهُمْ lagi ahdimu, dan ta'nu fi din kum, fakatilu. A'immat al kufri, innahum la aiman, lalu al lahul yatahu. A'la Raja Rasul, wahum, bdau kum awal mula. Atehshau nham, f Allahu ahlq an tehshoh in kum tum mu'min. Qatiluhum, yudhbuhum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 Kemn aman, kemn aman bil Allah wa al Yum al Akhir, wajahad fi sabilillah, la yistou'n alillah, wallahu la yhidzil qom al alimin, aladin amanu, wahajru, wajahadu fi أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها تَتَّخِذُونَ عَذَابَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ أَهِلَّكَ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أشيرتكم وأموالٌ قترفتموها وأموالٌ قترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواقن كثيرة ويوم حنين, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنها كم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأن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 بَلِ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آتِ نَذِيرَ لَا يؤمن رما الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيهدين وهم صاغرون وقالت يهود زير ابن الله وقالت نصار المسيح من الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إنا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يطفئوا Kerja Kafirun, hwaal l Rasulahu bil-Huda w-Dinil-Haqi liyuzhirah, al-Din kulli, walaukerha al-Mushrikun. Ya ayuhal l amanu. Ketiran dari Ahbar dan Rohban, tidak makan, tidak makan uang orang dengan batin dan tidak mendengar berita Allah, dan mereka yang يقولها في سبيل الله فمشرهم فبشرهم بعذاب اليم يوم تحما عليها في نار جهنم يوم تحما عليها في نار جهنم فتكوا بها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 بعدت عليهم الشفة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلم أذنت لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكافرين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاسهم فسبّطهم فسبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسقهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين dan nahl نَحْلُ نَتَرَبَّصُ بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عديه أو بأيديه فتربصوا إنماكم متربصون قل آفقوا طوعا أو كرها الذي يتقبل منكم إن Kum kum tukom kau manfasifin, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدون ليعدبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرقون لو يجدون ملجا او مغارات ام لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعقوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إن إلى الله راعيون، إنما الصدقات للفقراء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 rasulu, apakah yang berbohong, in kanu mukminin, alam yaglamu, annuh mayu padil Allah rasuluh, faanlalu na raja nan, faanlalu na raja nan, al khilaf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 قل أَبِلَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ أَحْفُوَعَ الطَّائِفَةِ مِنْكُمْ نُعَذِّب الطَّائِفَةَ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 أموال وأولاد فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ولإخوان من الله أكبر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 وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن نَّاصِرِينَ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ حَلَئِكَ إِن آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا, وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قول والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستو في لهم سبعين مروتا لن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح مخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تفر في الحرب قلنا رجعنا ما أشد حرا لو كانوا يفقهون فالَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَيَبْكِي كَثِيرًا جَهًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ فَتَسْتَأْنُكَ لِخُرُوجٍ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 رسوله وما توهن فسيكون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا نكن مع قاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ويحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأحراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المنضاع ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسول ما على المحسنين من سبيل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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أُمِّياء رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون. إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ثم ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسون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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتدخل ما يُفِقُ قُرْبَاتٍ عند الله وصلوات الرسول الا اننا قلبه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعو والذين اتبعوا بإحسان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 ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيدا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 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُنَا مَجْنُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَإِن تَتُوبُوا وَاللَّهُ أخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولرضوان خير أم من أسس بنيانه أم من أسس بنيانه على شفا جرف منهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين tidak lagi bani yang mula bina ribatan di dalam hati mereka, kecuali mereka yang hati mereka telah dihancurkan. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. Sesungguhnya Allah telah mengambil dari kaum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 لَا نُشِرُّ بِمَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا بَمِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ أَسْتُوفَاءُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلَّا عَمَّ وُعْدَهُ وَعَدَهَا إِيَّاً فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ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 فَقَطَّعْنَ <تصفيق> عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمَّا الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا لَائِهَ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ اتقوا الله ولكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا ينضموا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيب وَمَأُوُ وَلَا نَصَرُوْ وَلَا مَخْمَصَةُْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَأُنْ مَوْقِئِيْ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ من عدو إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أجر المحب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 Mala dafar min kull firqah minhum ta'ifatul liytafquhu fi al-Din liytafquhu fi al-Din waliyuzhir qomhum ida rja'uhu ilayhim la'allahum دار واليجدوا فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين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 124. 125. 126. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 22. 22.